من ذلك كثير من صور البيوع والمعاملات الاقتصادية في كثير منها نجد المتخصصين تتضح لهم غير المتخصصين لم تتضح لهم فيرون أنهم مشتبهات فيقدحون ويجرحون ذلك المتخصص الذي وصل إلى رأي شرعي بي فاستحلها أو حرمها وكذلك مثل التصوير في بعض حالاته وبعض أنماطه في صور اجتهد بعض المجتهدين فيها قصد فيها أنواع مما يسمى تصوير اجتهد بعض المجتهدين فيها أنها لا تدخل في مسمى التصوير مثل حبس الصورة أو الصور السمى المت... صور الفيديو بعض المجتهدين من طلاب العلم العلماء يقول هذه ليست صور ولا تدخل في محروم الحديث ولا منطوره في اجتهد على أنه باحان لكن أيضا اشترت فيها عدم كذا وكذا مما يدخل فيه لأن التحريم التصوير جاء تحريمه من وجهين من كونه مراهات لخلق الله فهم يقولون هذا ليس مراهات صاحب كاميرا الفيديو لا يعذو أن أخذ الصورة التي خلقها الله متحركة كما فعل صاحبها يعني صورة أفعال وحركات المخلوقات كما الله عز وجل قدرها هذا لم يصور شيئا ولا يعدو أن يكون ملكة وسيلة هيئة الله له فضبط هذه الحركة وأن الصورة الفوتوغرافية حبس للصورة ما كانت موجودة في القديم ولا ينطبق عليها الحديث هي حبس للصورة التي خلقها الله كما خلقها الله فلم يكن من فعل ذلك مصورا أصلا يقولون كده. ولذلك يعبرون عنها بأنها عكس سموناها العكس وأنا أذكر قديما كان أكثر العامة يسموناها العكس والله فاننا راح يعكسوا هذا العكاس سمونا مصور العكاس لأنه يعكس خلق الله في برقة فهناك من يشاهد وقال هذه الصورة العلة الثانية هي علة التقديس أو وسيلة التقديس وهذه تنطبق على حفظ الصور الصور من أجل الحفظ أو التعظيم أي كان نوعها حتى لو كانت من باب الثاني من باب حبس الصورة فهي ممنوعة لأنها تؤدي للتعظيم إذن هناك من المجتهدين من طلاب العلم والعلماء من الأمر عنده يبين بدليله وليس مشتبه عنده فما تجد من يجرحه تجد من يعتدي عليه تجد من يجرمه ويتهم نيته ويتهم تدينه مع أن المسألة عنده حلال بي كنا أخالف أنا أو أخالف الآخر وهكذا في صور أخرى من الحياة المعاصرة كثيرة استخدمات الطبية الآن في صور بعض المختصين من العلماء أو الذين نقصوا المختصين يحلها وبعضهم يحرمها مثل بعض صور الإنجاب التي لا تكون فيها عدوان على حق الشخص في النطفة, في النطفة والماء الذي خلقه الله عز وجل فبعضهم يشترط حدود معينة بحيث لا يجيز أي صورة من هذه الصور وبعضهم لا يقول ما دام الـ الـ الإنجاب جاء من الزوجين بصورة مشروعة ولو لم يكن على العهد القديم فهذا مباح ويستدل هذا بدلة فهذه مشتبهات عند كثير من الناس ولهم اتقوها لكن ليست مشتبهة عند بعض من بحثوها ونظروا في أدلته هذه أمثلة فقط وإلا فالصور في, في حياتنا المعاصرة تشمل أغلب يعني تصرفات الناس اليوم أقول هذا لأن أجد من بعض المتعجلين من طلاب العلم وبعض من يخالفون بعض العلماء في بعض المسائل من يجرح أناس لهم فضلهم وعلمهم وصلاحهم بمثل هذه الأمور ويجعلها وسيلة لحجب الناس عنهم إغار الصدور عليهم وسيله للطعن في دمامهم وهذا يا أخوان من العدوان نعم ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيء والعرض هو موضع المدح والذنب من الإنسان وما يحصل له بذكره بالجميل مدح وبذكره بالقبيح قد وقد يكون ذلك تارة في نفس الإنسان وتارة في سلفه أو في أهلة فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من, لم على من لا يجتنبها وفي هذا دليل على أن من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن كما قال بعض السلف من عرض نفسه للثهم فلا يلومن من أساء به الظن وفي رواية للترمذي في هذا الحديث فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم والمعنى أنه يتركها بهذا القصر وهو براءة دينه وعرضه من النقص لا لغرض آخر فاسد من ذياء ونحوه وفيه دليل على أن طلب البراءة للعرض ممدوح كطلب البراءة للدين ولهذا ورد أن ما وقى به المرء عرضه فهو صدقه وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان استبان أترك يعني أن من ترك الإثم مع اشتباهه عليه وعدم تحققه فهو أولى بتركه إذا استبان له أنه إثم وهذا إذا كان تركه تحرزا من الإثم فأما من يقصد التصنع للناس فإنه لا يترك إلا ما يظن أنه ممدوح عندهم تركه القسم الثاني من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة لعلمه بأنه حلال في نفس الأمر فلا حرج عليه من الله في ذلك لكن إذا خشي من طعن الناس عليه بذلك كان تركه كان تركها حينئذ استبراء لعرضه فيكون حسنا وهذا, وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه واقفا مع صفية إنها صفية بنت حيي وخرج أنس إلى الجمعة فرأ الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا لا يراه الناس فيه وقال من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله وخرجه الطبراني مرفوعا ولا يصح يعني لا يصح مرفوعا وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مفضئا في اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله فإن كان الاجتهاد ضعيفا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهواء فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه والذي يأتي الشبهات مع اشتباهه عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام طبعا قوله فحكم حكم الذي قبله أي أنه لا حرج عليه لا. لأنه باجتهاد سائر تقليد سائر يعني اتباع ليس التقليد المذبون ولذلك سمه سائر متبع لعالم واثق طالب علمه في علمه وتطوى وصلاحه وكان مخطئا يعني مخطئا للحق من غير قصد فحكمه حكم الذي قبله نعم والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع في الحرام وهذا يفسر بمعنيين أحدهما أنه يكون ارتكاب للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم شك أن يواقع مستبان وفي رواية ومن يخالط الذيبة يوشك أن يجسر أن يقرب أن يقدم على الحرام المحض والجسور المقدام الذي لا يهاب شيئا ولا يراقب أحدا ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أن يرتع ويجشر الرعي وجشرت الدابة إذا رعيتها وفي مراسل أبي المتوكل الناجي عن النبي صلى الله عليه وسلم من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه ومن تهاون بالمحقرات يوشك أن يخالط الكبائر والمعنى الثاني أن من أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري أهو حلال أو حرام فإنه لا يأمن أن يكون حراما في نفس الأمر فيصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام وقد روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن اتقاها كان أنزه لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى وهو لا يشعر خرجه الطبراني وغيره نعم على حال المعنيان لا, لا يفهم من كلام المؤلف أن معنى يخالف المعنى الآخر ظهر لي من خلال السياغ أن المعنيين مقصودان الذي سبق ذكرهما في كلام الشيخ المعنى الأول أن يكون ارتكابه للشبه مع اعتقاده أنه شبه دريعة إلى ارتكابه هذا مقصود وأيضا أن من أقدم على ما هو اشتبه عنده لا يدري حلال وحرام كذلك مقصود فهما غير, غير متعارضين بل هما تفسيران صحيحان يشمل المشتبه هذا ولكن نعم طيب نقف عند هذا مقطع. يقول هل أكمل في الأمور اشتبهاتا نتركها مطلقا في كل الحالات ولا نقربها من أجل إبراء الدم وأخذ الحيطة في ذلك هذه قاعد لها الشيخ في جمع علوم الحكم بقاعد قواعد حسب أنها واضحة لعل من أبرزها أن المقصود بالاشتباه ما ثبت عندك أنه مجتبه ليس كل ما يقول الناس أنهم اشتبه أو ما يعني يميل إليه بعض المتشددين الذين ينزعون إلى ما يشبه الوسواس فالأمر إذا اشتبه عندك وموجب وجود غرينة للاشتباه فالأكمل تركها لكن كلمة مطلقا هذه فيها نظر لأنك قد تترك ماهو ضروري قد تترك ما يعني يحتاجه من حولك أو من تعول قد تترك أيضا شيء من الأشياء يترتب على ترك مافسده فليس مطلقا إنما يبقى التغليل المور ممنية على غلبة الظن كتب الحارث المحاسب إذا سبق السؤال عنها والأولى باجتنابها لأن الصافي فيه الخير حارث المحاسب لا شك أنه من عباد الصالحين لكن عنده هنات وعنده نزعات فيها تساهل بإطلاق واصطلحات التصوف وقد ذم هذا المنهج لإمة الإسلام في عهده وعلى راسم الإمام أحمد فلن بغي كراءة كتبه وقصة فيما يغني نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى واختلف العلماء هل يطيع والديه في الدخول في شيء من الشبهه أم لا يطيعهما؟ فروي عن بشر بن الحارث قال لا طاعة لهما في الشبهة وعن محمد بن مقاتل عباداني قال يطيعهما وتوقف أحمد في هذه المسألة وقال يداريهما وأبى أن يجيب فيها نعم المقصود هنا العمل بقاعدتين وجوب طاعة الوالدين والثانية التحرز من المشتبه فوجوب طاعة الوالدين يظهر أنها آكد لأن الله عز وجل قرن طاعة الوالدين بأعظم الواجبات وهو عبادة الله عز وجل وأيضا مصاحبتهما حتى المشركين منهما قضى الله عز وجل بمصاحبتهم في الدنيا معروفة فهذا يدل على عظيم قدر طاعة الوالدين في حين المشتبه مشتبه لو كان حراما قطعيا لم كان الأمر فيه التباس لكن نظرا لأن في اشتباه تردد العلماء إذا الوالد ينزم ابنه بأن يأكل من شيء من المأكولات أو يلبس بعض الملبوسات أو يستعمل بعض الأدوات وفيه اشتباه ليست حراما مطلقا فبعضهم يرجح طاعة الوالدين لأنه طاعة الوالدين فرض واجب من واجبات الدين والتحرز نوعا من الاحتياط بينما الطاعة الوالدين ليس في احتياط إن ما هي أمر لازم واجب محتم من غير معصية الله والمشتبه ليس معصية صريحة ليس معصية صريحة فالمن واجه هنا جاء التغدد لكن إمام أحمد يظهر أنه سلك مسلك الجامع بين وقال يداريهما يعني يداري بمعنى ان استطاعا يدفع امر الوالدين بالوقوع في امر مشتبه يدفعه بالحسنة بالتي هي احسن بالتلطف يبحث عن اسلوب لطيف يتفادى فيه ان يقع في المشتبه ويرضي والدي في وقت الوقت الواحد المدارة إذا المدارة معناها انها درجات حتى على هقاعده لما محمد انه اذا استطاع بالمدارة ان يرضي والدين بكلام الطيب ولا يقع في المشتبه هذا هو المطلوب لكن من المداراة أن تطيعه ما في الأمر المشتبه أن تقتقت مشتبه مدارات للوائدين فهذا فيه نوع من التخيير ودفع الحرج في قاعدة لماما أحمد تخيير ودفع الحرج واحتياط وهذا من عمق, ومن عمق فقه وقال وأيب أبا أن يجيب فيها أن يجيب بلا أو نعم أو بيجوز أو يجوز لكنه قعد بقاعدة فالفاضة وجيدة ومفيدة والحصيف الحكيم يستطيع بها أن يجمع بينها الأمرين نعم وقال أحمد لا يشبع الرجل من الشبهة ولا يشتري ثوب للتجمل من الشبهة وأن يقصد بذلك يقصد بذلك يقتصر على الضروري يقول إذا كان الأطعام مشتبه واحتجته كل ما يسد حاجتك فلا تشبع وهذا في الحقيقة هراء كلام فيه فقه وفيه يعني دار يعني مصادمة النصوص أو مصادمة القواعد الإنسان إذا احتاج صعب أننا نمنعه أن يسد حاجته لكن ما زاد عن الحاجة هذا أمر يعني ليس ضروري فمن هنا يتوقف فيه عن مشتبه إذن كلام أحمد مفاده أن الرجل إذا اضطر أو احتاج حاجة ملحة للأكل من المشتبه يأكل بقدر ما يسد الرمق يستغني عن الشبع يحتاج أن يلبس يلبس الضروري الذي يستره أو يقيه البرد والحر. لكن أمر زائد عن ذلك وهو الترف والزينة يتوقف فيه أو يمتنأ وهذه أيضا قاعدة تشبيه القاعدة السابقة في مسأة مدارات الوالدين فيها جمع بين النصوص بأقصر عبارة نعم وتوقف في الحد ما يؤكل وما يلبس منها وقال في التمرة يلقيها الطير لا يأكلها ولا يأخذها ولا يتعرض لها وقال الثوري في الرجل يجد في بيته الأفلس أو الدراهم أحب إلي أن يتنزه عنها يعني إذا لم يدع من أين هي وكان بعض السلف لا يأكل إلا شيئا يعلم من أين هو ويسأل عنه حتى يقف على أصله قد روي في ذلك حديث مرفوع إلا أن فيه ضعفا وقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما وإن حما الله محارمه هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات وأنه يقرب وقوعه في الحرام المحف وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لذلك مثلا ثم ذكر هذا الكلام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المحرمات كالحمى الذي تحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حول مدينته اثني عشر ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة والله عز وجل حمى هذه المحرمات ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده فقال تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وهذا فيه بيان أنه حد لهم ما احل لهم وما حرم عليهم فلا يقربوا الحرام ولا يتعدوا الحلال ولذلك قال في آية اخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون وجعل من يرعى حول الحما وقريبا منه جديرا بان يد ان يدخل جديرا بان يدخل الحما ويرتع فيه فكذلك من تعد الحلال ووقع في الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة فما أخلقه بأن يخالط الحرام المحض ويقع فيه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي التباعد عن المحرمات وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزا نعم لأنه الحقيقة المعهود عند الناس وهذا أمر أظنه من طبيعة الإنسان مهما بلغ من الحزم والقوة وأحيانا حتى قوة الإيمان إلا أن كثرة الإمساس تضعف الإحساس يعني بمعنى أن الإنسان إذا, إذا, إذا قارب من الحرام ضعفت مناعته من أن يقع في الحرام وهذا أمر نلاحظه في سلوك البشر ونلاحظه بما يحدث بين الناس الآن مكتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا ونجد أيضا هذا في اختلاف بيئات الناس البيئات التي يكثر فيها ظهور المعاصي والفجور وتجد يعني استهانة الناس بهذه الأموم حتى من عندهم صلاح ما عندهم الحزم والنفور من المعاصي مثل ما عند البيئات السليمة وكلما بعد الإنسان عن مواطن الشبه وكلما خفيت عليه مظاهر الحرام ومظاهر الشبهات ومظاهر الشهوات ومظاهر الفجور كلما كان قلبه أقوى وعاطفته وفطرته يعني أقرب إلى السلامة وكلما كان أيضا نفوره من البدع والمحرمات أكبر والعكس بالعكس فلذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان لما يعني يحدث من محدثات الزمان الآن ليحذر من أن يتساهل في شيء جره إلى شيء آخر وهذا نجد مثاله في وسائل الإعلام على سبيل المثال فمثلا هناك من استمرأ هذه الوسائل وتعود عليها من مدخل أنه يريد الإفادة من الراحات يعني على سبيل المثال الفضائيات أنا لا أقصد الوسائل السليمة فهي وسائل مشروعة وطيبة ومفيدة لكن الفضائيات وبعض مواقع الأنترنت وغيرها نرى الكثير من طلاب العلم من نحسبهم ممن نحسبهم صالحين تساهلوا في هذا الأمر بدعوة أنهم يريدون الابتلاع على ما هو مشهور من الأخبار والتحليلات وبعض المحاضرات المفيدة لكن نجد مسألة تبلد الإحساس واضحة عندهم ليست ليس كالذين سلموا أصلا من وجود هذه الوسائل تلاحظ هذا في سلوكياتهم في أفكارهم في مواقفهم تجاه الأشياء تجاه الأحداث تجد الفرق كبير تجد, الفرق، تجد أن هؤلاء الذين تساهلوا واستمروا الدخول على الفضائيات يعني عندهم نوعا من تبلد الإحساس تجاه البدع تجاه الشبهات تجد عندهم نوعا من الخلط بل كثير منهم اهتزت عندهم المسلمات فعلا اهتزت عنده أصول الحق وصول العقيدة تجده متزن كثير من هذا الصنف وهم كانوا من خيار الناس ومن أكثرهم حماسا للعقيدة ودفاعا عنها هذا نموذج نجده في حياتنا معاصرة وليس بظواهر الشابية بل أرى أنها ظاهرة خطيرة اجترفت أعداد كبيرة من المتذينين والصالحين بسبب أنهم وقعوا في المشتبهات ولذلك لا يسوء لأحد يجد وسيلة فحقق غرضه أو أكثر غرضه المشروع وهي أمينة ثم استبيح غيرها بدعوة أن يريد تحقيق هذا الغرض فعلى سبيل المثال لما توفرت الآن قناة المجد التي توفر الخبر الضروري والتحليل المهم والأنشطة المشروعة فما أظن لأحد عذر بأن يبيع لنفسه الاتلاع على الفضائيات الأخرى وقد أوقع نفسه في المشتبهات والمشتبهات تجره إلى الحرام ولا أشي سرا ما دمت لا أعني أحدا بعينه يأتينا من الاتصالات والأوراق والمشكلات التي ترد من داخل البيوت ما الله به علم من شكوى البيوت نساء زوجات أمهات أخوات من انجراف بعض المتدينين إلى أمور العظام بسبب الفضائية إنجراف قائفا من المتدينين لا يستهن بها إنجراف فعلا يدمى له قلب يعني الإنسان ما يستطيع ذكر بعض الصور وهي صور كثيرة إنجراف إلى الرذيلة إنجراف إلى ترك واجبات الدين إلى العراض عن الدين بالكلية وجزئيا ترك الصلوات إلى آخر الأمور فعلا مع الأسف تفتك بالمسلمين فتك وذلك كله عن طريق التساهل والمشتبهات فهذا برهان كافي لأن نفسر به كلام السلف السلف هنا لا يحرمون ما أحلى الله لكنهم بناءً عن الحديث والحديث الصريح عرفوا أن مقتب السلامة خاصة إذا كثر الخبث وكثرت وسائله مقتب السلامة أن الإنسان يعض على أصول الحق ولا تستهويه وسائل الباطل مهما بلغت والإنسان إذا بقي على سلامة الفطرة فإن الله عز وجل يحميه بها إذا صدق حتى لو لم يفهم كثير من نصور الحق وأقولها وأنا موقن الإنسان غالبا إذا بقي على سلامة الفطرة وبعد عن مشتبهات ولو حرم من أشياء كثيرة يرى الناس إنها ضرورية لكن ليست شرعا ضرورية فهو أسلم له وبإذن الله فإن الله يحميه بقاء فطرته على الأصل أحيانا في بعض البيئات الذين لا يرون من المفاسد شيئا ولا يرون أهل بدع ولا يرون يعني يسمعون بالكفار ولا يرونهم تجد عندهم يعني براء فطري براء فطري وسبقا لضربتكم المثال هو طريف حقيقة فعلا لكنه يدل على يعني مدى قوة الفطرة إذا سلمت من المؤثرات يذكر أن في أحدى القرى في أحدى البلاد الإسلامية القرى النائية التي كل أهلها مسلمون كلهم على الفطرة وكلهم على الخير ولا عندهم صلة في الخارج واحد منهم يمكن ما سافر ولا إلى القرية المجاورة فمرة جفافة إلى القرية وافت أنكره هذا الرجل أنكره فطرته وما أعطاه الله عز وجل من أصول الاعتقاد وسلامة الاعتقاد لأنه لابس فرنجي فجلس ينظر فيه يتأمل هو ما شاف الفرنج يمكن طول عمره لا شاف صور ولا, ولا شاف الأشخاص إنسان على الفطرة فجلس يتأمل هذا الرجل منكر مش مئز نفسه قالوا ما يدرك هذا كافر نصراني فانصدم وتقيع لماذا؟ طبعا ما ينظر لكون هذا الموقف لهذا الحد لكن نظرا لأنه كان على الفطرة البحتة ما يعني رأى ولا سمع ولا جالس غير مسلمين على التقى والصلاح فأنكر بفطرة صار عنده ردة فعل تجاه ما يبغضه دينا نعم ليس هذا هو المسلك المشروع في مثل هالحال لكن ومع ذلك نعتبره دلالة على سلامة الفطرة والبعد عن المشتبهات والأمور التي تضعف دين المرء في قلبه نعم قد خرجت سرمذيو بن ماجسة من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وقال أبو الدرداء تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام وقال الحسن ما زال التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال الثوري إنما سم المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى وروي عن ابن عمر قال إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة, سترة من الحلال لا أخرقها وقال ميمون بن مهران لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وقال سفيان بن عيينة لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدعى الإثم وما تشابه منه ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها ويدل على ذلك أيضا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يسكر كثير وتحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العفر سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرته فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضة أن تتزف فيباشرها من فوق الإزار طبعا سد الذرائع إلى الحرام وإلى البدعة وإلى الكفر هذه قاعدة عظيمة بل همه وسلمات الدين لا يضمن مهج الهدي لكن الشيخ أشار إلى أمر مهم وهو أن سد الذرائع جاء على صورتي. الصورة الأولى نصوص جاءت لسد الثراء ومنها النصوص التي حرمت الصلاة في يعني أوقات معينة درءا للتشبه بالمشركين في صلاتهم ونبي صلى الله صرح بذلك في حديث عمرو بن عبسة قال فإنها حينئذ يعني الشمس يسجد لها الكفار هذا تصريح سد الذريعة في التشبه بالكفار سد الذريعة من وصول إلى ما وصلوا إليه والحديث التي جاءت في سد الذرائع كثيره في امور كثيرة بعضها قواعد وبعضها مفردات في مسائل معينه في الحلال والحرام في البدع في المحرمات الشركيات في غيرها جاء السد الذرائع في نصوص في مسائل معينة وجاء قواعد عام منها من هذا الحديث هذا حديث عظيم في سد الذرائع البعدة المشتبهات والمشتبهات والمشتبهات في العقائد والمشتبهات في الاحكام وشبهات في يعني اعمال القلوب في اشتباهات في اعمال الجوارح ومشتبهات في التعامل مع الخلق في بابها وسع وغالب التقاء الشبهات انسد الذرائع بل الحديث صريح فيه من وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا هذا صريح في تقرير قاعده سد الذرائع فانه جاء التوقف في المشتبهات خوف من أن توقع في الحرام فهذا سد ذرها أقول يعني عبارة الشيخ تفهم بقوله من يذهب إلى سد الذرائع أنه الذهاب إلى الذرائع قول لأهل العلم لا القصد أنه إلى من يذهب إلى سد الذرائع فيما لم ترج به النصوص أما ما ورد فيه النصوص فهو مفرغ منه وكذلك ما استبان الأمر فيه من أنه من المشتبه فوداخل في هذا الحديث دخولا أوليا ونصوص سد ذراع كثيرة لتكت تفصى بعضها مقترن بأحكام وبعضها جاء مفرط بعضها جاء لسبب بعضها جاء عام غير مقيد بسبب نعم ومن أمثلة ذلك وهو شبيه بالمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من سيب دابته ترعى بقرب زرع غيره فإنه ضامن لما أفسدته من الزرع ولو كان ذلك نهارا هذا هو الصحيح لأنه مفرط بإرسالها في هذا الحال في هذه الحال وكذا الخلاف لو أرسل كلب الصيد قريبا من الحرم فدخل الحرم فصاد فيه ففي ضمانه روايتان عن أحمد وقيل يضمنه بكل حال وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد يبدون هذا مقطع يحتاج إلى استكماله نحن نطف عنده زكا خير بعمر يقول بعض الشباب وغير الشباب أيضا يتورع عن استخدام ما هو موجود في المسجد كالمناديل والمياه التي توضع أمام المصلين للشرب وغيرها فهل هذا نوع من الغلو والتشدد المنه عنه أم هو من التورع المحمود أرجو بيان ذلك ومتى يكون التورع محمودا ومتى يكون مذموما نعم هذه من المسائل التي يكثر فيها الالتباس يكثر فيها الالتباس فالتورع الشخصي غير متعدي أمره أسهل الذي لا يظهر للناس أما التورع الذي يظهر للناس بكلام أو بعمل يتسبب في في التلبيش على الناس فهذا في الحقيقة أنه خطيط فمثلا هذا الذي يتورى عن استعمال المناديل أو عن شرب الماء الذي يوزع في المسجد أولا نحكم كيف عرفنا أنه متورى مجرد أنه يمتنع هذا لا يعني أنه لا يمن الضرورة أنه يكون الأمر الثاني أيضا إذا ثبت أنه متورى بمعنى إنه يعني أفصح عن موقفه تبين لنا فعلا إنه يتعبد أو يتورع تورعا شرعيا عن استعمال هذه الأشياء فلننظر لماذا ستورع ربما يكون أمر هو طلع عليه من مصادر هذه الأشياء لا لذاتها من مصادرها لذاتها قد يكون رأى مثلا ما المنذيل اشتراها إنسان يعرف إنه يرابي فيقول الله أنا أتورع نستعمل أن هذه المنذيل لاشتراها إنسان من الربا فجاء بها للمسجد كثير من أهل العلم يرون أن المال الحرام لا ينبغي أن يوضع في مثل هذه المبرات الخالصة الخيرية الخالصة في المسجد وأمور عبادة وكالحج غيره فإذن ننظر أيضا إلى سبب التورع ثم بعد ذلك يجب أننا نفصل بين التورع وبين الوسواس هناك ناس عندهم نوعا من الاحتياط الزيت ما يقصدون التعبد بذلك لكن يوجد حالات من الوسواس التي حالة مرضية هذا أمر نحسب له حساب ونعتبر هذا الإنسان مبتل أن أسأل الله العافية وهذا يوجد كثير عنده وسواس في أمور كثيرة تجدوا يظهر هذا الوسواس في مثل هذه الأمور وفي غيرها فهذا مرض ليس حكم شرعي وصاحبه ليس بقدوة قد لا يعتب عليه أحيانا هذا يحتاج إلى إذن ال الأشياء التي ال الأصل فيها الحل ولا مجال للشبهة فيها فهذه في الحقيقة التورع عنها إذا أظهره الشخص الآخرين وصار به يقصد به أن يكتدى به في ذلك أو يدعو إلى هذا المنهج فهذا لا شك أنه من التورع أو, أو, أو من ال ال ال ال ال الامتناع غير المشروع ولا يدخل في باب الورع المشروع أما إذا كان لأسباب أخرى فهذه مسألة أنا أرى أننا نتعجل فيها وينبغي أن نحكم على كل مسألة بملابساتها ليس لهذا قاعدة التورع المحمود هو الورع عن الأمور المشتبهة التي ليس فيها يعني ليس, ليس تحليلها بين ليس حلها بين إما أن يختلف عليها العلماء أو تكون من الأمور التي يعني دخلها عوارض توجب الشك فيها شرع عوارض العوارض هذه تقرض على قواعد العلم والفطه على فتاة وعلمة ليست مجرد أمزجة فهذه العوارض التي على الشيء في حكمه بمعنى أنها تزيل عنه القطعية في الحلال أو تغلب الظنف وجود الاشتباه يغلب الضلم في وجود الاشتباه فهذا التورع محمود لكن الانبغي لا يكون على سبيل التشديد على النفس والتشديد على الآخرين مما يؤدي إلى الحرمان من الضروريات إذا أدى إلى الحرمان من الضروريات فهو تورع مدموم أيضا بالعكس يكون على هذا التورع المدموم تورع المدموم هو الذي لا مسوغ له شرعا أو يؤدي إلى التعبد بهذا التورق لأن أصحاب الورع من السلف ومن الصالحين والعلماء يأخذون الورع على سبيل الاحتياط لا على سبيل التعبد فالتعبد يجعل الحلال حرام أو المشتبه حرام مع أنه لم يرد شرعا أن المشتبه حرام المشتبه ذريع إلى الحرام ليس حرام قطع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلل بين قطعي واضح وإن الحرام بين قطعي واضح وبينهم أمر مشتبه فالمشتبه إذا وصل يعني من, من, من يتورع عنه إلى حد أن يحرمه فمن هنا وقع في التورع المدمون أيضا إذا ضيق على الناس فيه أو حرم نفسه من الضروجات التي تقوم عليها أساسيات الحياة والعبادة ونحوها أو أدى هذا التورع إلى الإخلال بالتعامل مع الناس وهذا كثير عند أصحاب الورع المجموع يقطع رحمة يترق الواجبات يتشدد في مواقفه تجاه الآخرين يختل ولاؤه في الله وفغضه في الله ويكون عنده نوعا من الاضطراب الذي يتنافى مع قواعد شرعيه أخرى للتعامل والله أعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلخ رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارثه واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارث كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقيته وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوا القلب ولهذا يقال القلب, القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره لا يخالفونه في شيء من ذلك فإن كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسدا كانت جنوده بهذه المتابة فاسدة ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك قلبا سليما فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه هذا هذا هو المعنى العامة والمعنى الشامل لمفهوم سلامة القلب لأن المستقرئ لنصوص الشرع يجد ان وصف القلب بالسلامة يمسنع في أمره الأمر الأول السلامة العامة سلامة القلب على الاعتقاد السليم والعمل الصالح سلامة القلب على الاتقاد السليم وسلامة الجوارح على العمل الصالح وأحدهما منبثق عن الآخر وهذه هي المطلب والغاية للمسلم أن يكون قلبه سليم أي تصلح حوال قلبه من محبة الله عز وجل وخشته ورجاه وما يستتبع ذلك ويلمثق عنه من التقوى والورع والاستقامة على دين الله ومحبة ما يحبه الله وغض ما يضغضه الله والمحبة في الله والولاء في الله والبراء في الله للأخير. هذه معاني كلها تمار لسلامة القلب السلامة الاعتقادية السلامة الإيمانية وكذلك سلامة الجوارح وهي فرعن عن ذلك أو ثمر على صح cuál سلامة الجوارح ثمرة عن سلامة القلب إذا سلم القلب سلمت أعمال الجوارح وهذا مما يؤكد المعنى الذي يعتقدها للسنة والجماعة من أن الإيمان يشمل القول والعمل الإيمان يشمل القول والعمل والنوع الثاني من السلامة هو السلامة من الغل والحسد والضغائن والهوى والشبهات والشهوات وهذا أيضا وردت به نصوص تدل عليه بخصوصه ومعلوم أنه لا يسلم القلب من الغل والحسد والبغائم والشبهات والشهوات إلا إذا سلم بالمعنى العام لكن أيضا يستعمل هذا وذاك في النصوص وعلى ألسنة السلف تجدهم أحيانا يقصدون بالسلامة سلامة القلب أن يكون الإنسان صادق القلب يعني سليم من الحسد والغل سليم من وهذا يوجع حتى عند العامة استعمال سلامة القلب وسلامة الصدر في من خلق قلبه من الغل على أحد ويجب على كل مسلم أن يسعى لذلك وأن يحرص عليه ومن هنا أؤكد أن هذا الأمر وهذه القاعدة بحاجة إلى, إلى, إلى أن نربي عليها الأجيب. مثل هذه الظروف التي يعيش فيها المسلمون مصائب شتى ومن أعظمها وشدها وأنكاها الفرقة والشتات والتنازع نجد أن من الأساليب اللي يستطيع بعض الغيرين وبعض من تسبيل للسنة هداهم الله من هذه الأساليب ما يغرس الغل ضد المخالفين من أهل السنة ويشحن قلوب الصغار والشباب وأهل الخير بعضهم على بعض فمن هنا تجد ظهور أثار الغائن على الألسنة والتصرفات والمواقف في أمور فيها خطاء فعلة لكن لا تعالج بهذا الأسلوب ولا ينبغي أن تستغل هذه الأخطاء في غرس الغل فتنافر القلوب وتمرض وهذا ما نجد آثاره الآن في الذين يسلكون مسلك الشدة تجاه المخالف التجريح للمخالف إعلان الأخطاء وإشاعتها والولاء والبراء على مسائل اجتهابية والاستعداء ضد المخالف والحش ضدهم واستعمال أقصى عبارات الوصول يعني أقصى عبارات النقد والتاجيريح بين أناس كلهم من هذا مما أستوجب بل مما وجدناه تسبب في غرس الضغائن حتى وجدنا أناس من أهل الخير والرشد في ظاهرهم عندما يتكلمون أو تظهر مواقفهم تجد أنهم يعاجون من هم خير منهم في العلم والتقوى والصلاح بسبب مثل هذه الخلافات هذا أوجب الفرقة وأوهن أهل السنة في هذا الوقت وتسبب في تفريق كلمتهم نعم وهذا خلاف ما تكتضيه المصوص نعم تضر وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه والمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب نعم هذا هذا هو الغالب. الغالب أما الاستقامة المشروعة فنعم الاستقامة التي تتوافر فيها شروط الاستقامة الظاهرة والباطنة لا يمكن أن تكون إلا باستقامة القلب إذا استقام القلب باستقامة الجوارح لكن قد يعرض أمر عارض وهو نادر والنادر لا حكم له وهو أن يوجد من تظهر أعمال الخير على جوارحه وقد يكون منافقا لكن نظرا لأن هذا أمر غيبي مسألة النفاق في القلب مما لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل هذا أمر الأمر الآخر أنه فعلا لا يستقيم للمنافق الذي يظهر أعمال الجوارح وقلبه فاسد لا يستقيم له أن يكون على حال. مثل حال المؤمن الصادق لماذا؟ لأن المنافق لا يمكن أن يسلم مما يظهر نفاقه لا يمكن يسلم مما يجرح في تبينه من فلتات اللسان ومن لحن القول ومن قسمات الوجه ومن المواقف ومن قرائن الأحوال أحوال الإنسان سلوكيات تعد بالألاف أمام الخلق فالمنافق لا تستقيم سلوكياته بمعنى أن يوفق ويسدد لأن تظهر عليه أعمال الصلاح خالصة في أعماله الظاهر لا بد أن يوجد ما يدل على الخلل فيه لكن يبقى نحن الذين نلاحظ الظاهر ما نستطيع أن نحكم على القلوب ومع ذلك فإن المؤمن الرجل الصالح يلقي الله في قلوب العباد له قبولا. ويسدده الله في أعماله فتجد صلاحه الظاهر تدل عليه القرائن تدل القرائن على صلاحه الباطن إذن ما يحدث من كما هو اعتراض على بعض مثل هذه العبارات من بعض الذين يجهلون القواعد الشرية يقولون أن المنافق تظهر استقامة ويظهر الاستقامة نقول نعم يظهرها لكن ومع ذلك لا يمكن أن تستقيم له هذه الأمور على جميع الأحوال من ناحية ومن ناحية أخرى أن هذا أمر نادر وحكم وأمر الأحكام هذه مبني على الغالب والنادر لا حكم له نعم هذه أمور يحكمها الواقع والسيار والقصد يعني أحيانا قد مثلاً يكون في مقالة أو موقف لبعض الناس يعني ما هو أمر مشين ويخالف العقيدة ويخالف الشرع مثل بعض الموصفين بالعلمنة الخالصة أو من عندهم نوع من يعني ال ال الهجوم على العقيدة الهجوم على الشرع فهذا أظهر نفاقه فوصف عمله بأنه عمل منافق أو هذا قول منافق أو هذا من باب يعني الحكم على ما ظهر ودلت عليه القرائم الحال نسيم الأشخاص الذين اشتهروا اشتهروا بمثل هذه الأمور اشتهروا بموقف المشيين تجاه الدين فهذا وصف من النفاق لبس ومع ذلك لا يدل على أن القائل يقصد النفاق الخاص لأنه يجوز الوصف بالنفاق من خلال خصلة من خصال النفاق يعني مثلا إنسان ثبت كذبه من غير عذر ولا تورية ولا تأول ولا إلى أخيرة ثبت أنه يكذب يقول هذا منافق يعني بمعنى أنه ارتكب خصلة من خسار المنافقين فإذا العمر بقصد القائل ودل القراء والحال يدل على المقاصد بإذن الله في الظاهر ولا في القلوب معلمها إلا الله عز وجل فإذا إذا أطلق كلمة منافق ولها دلالاتها وقرائنها ويقصد بها أن عمله أو قوله عمل وقول المنافقين فلا حرج نعم ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا من محبة الله ومحبة طاعته وكراهة معصيته قال الحسن وإلحق بذهاب أولى الخوف الرجاء أيضا أن معنى استقامة القلب أن يكون ممتلئا مع المحبة بالخوف الرجاء هذه أركان المحبة أركان العبادة لا بد منها والشخص سيأتي بها فيما بعد لكنه انفصلت العباره نعم قال الحسن لرجل داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم يعني أن مراده منهم ومطلوبه صلاح قلوبهم فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله عظمته ومحبته وخشيته ومهابته ورجاؤه والتوكل عليه وتمتلئ من ذلك وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألهه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو الله وحده لا شريك له ولو كان في السماوات والأرض إله يؤله سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فعلم بذلك أنه لا صلاح للعالم العلوي والسفلي معاً حتى تكون حركات أهلها كلها لله وحركات الجسد تابعة لحركة القلب وإرادته فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله وإن كانت حركة القلب وإرادته لغير الله تعالى فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب وروى الليث عن مجاهد في قوله تعالى لا تشركوا به شيئا قال لا تحبوا غيري وفي صحيح الحاكم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيء من الجوع وأن تبغض على شيء من العدل وهل الدين الا الحب الحب والبغض قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله نعم هذه العبارات من عبارات الجوامع واللي نحتاج الى دائما الرجوع إلى يعني قواعد السلف في الاستشهاد بها وفي الحكم عليها ولها واقصد بذلك أنه على سبيل مثلا قول مجاهد في قوله عز وجل لا تشركوا به شيئا قال لا تحبوا غيري هذه العبارة لو وقفنا عندها على منهج بعض الناس الذين اختل منهجهم في الاستدلال بأقوال السلف وبالنصوص من بأولى لقال أن الحب أدم الشرك هو الحب وهذا يوافق مذهب الفلاسفة الملاحدة الذين يعبدون الله بالحب لا خوفا ولا رجاء لكن لو أخذناه على قواعد الشرع وقواعد السلف بما فيها منهج الإمام مجاهد رحمه الله في تفسيره للقرآن وفي استنباطه وفقهه لو رددناها إلى منهجه ومنهج السلف كلهم لعرفنا أن قوله في تفسيره لا تحب غيره حب الحب الكامل الذي ينتج عنها الخوف والرجاء لا المجرد من الخوف الرجاء لينزع إليه الفلاسفة يعني بعض الفلاسفة وينزع إليه كثير من العباد الذين ضلوا حينما قال أحدهم لا أعبدك رجاء جنتك ولا خوف من نارك يعني ما أنه فأنه يرى أن الوعد والوعيد والحلال والحرام لا اعتبار لها وهذا كله عين الباطل هذا مذهب الباطنية والذي فعلا التكزت على الباطن الباطنية فيه على مثل هذه العبارات هذه العبارات مثل قوله لا تحبه قول مجال لا تحب غيره يقصد المحبة الكاملة وأخذ مفهوم يعني لازم من لوازم الآية وليس هذا تفسير الآية تفسير الكامل ومن عادة السلف لأن الوقت الناس كانوا في وقتهم يفقهون العربية ويعرفون مجامع الكلام ويعرفون جوامع الكلم ويعرفون اللوازم وما يلزم علي, على العبارات فهو فسر لأناس فهمهم واسع وفقهم العربية واسع فتفسير الآية لا تحب غيري الحب الكامل الذي لابد ان ينبثق عنه الخوف والرجاء والأعمال القلبية والتي لابد ان تثمر أعمال الجوارح كما شار في المقطع الساد هذا شيء الشيء الآخر أن العبارة الأخرى أيضا جاءت في عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال هل, هل الدين إلا الحب في الله طبعا الحديث ضعيف هل الدين إلا الحب في الله ونحو ذلك؟ بمعنى أن هذا أعظم أو من أعظم معاني الدين ولا يعني حصد الدين في ذلك وهذا كثير في النصوص الشرعية للتنويه عن الشيات على صلة المبارغة السؤال التقريري الذي يثبت في قلوب الناس هذا المعنى ولا يعني أن الدين حصر في الحب والاعتبار للأمور الأخرى من الأعمال القلبية الأخرى ومن أعمال الجوارح وعلى هذا ندرك أنه دائما النصوص العامة هذه المجملة لا بد في تفسيرها أن نرجع إلى قواعد الشرع والنصوص الأخرى التي تجينها أركان الدين مسلمات وقواعد والدين له مسلمات لا بد ان تثبت ما تهز بمثل هذه العبارات المجمله التي ما هي حماله وجوه لمن لم يفقه اما من يفقه فهو يعرف معانيها انه اذا كان الدين الحب والبغض فيعني ذلك انه لا بد ان عن الحب والبغض اعمال الجوارح وان حب البغض لا بده يكون على القواعد الشرعيه وأن حب البعض يعني انتزام, انتزام شرع الله أيضا الأوامر والنواهي نعم فهذا يدل على أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى والموالاة على ذلك والمعاداة عليه من الشرك الخفي ويدل على ذلك قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله فجعل الله علامة الصدق في محبة اتباع رسوله فدل على أن المحبة لا تتم بدون الطاعة والموافقة قال الحسن قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا فأحب الله أن يجعل لحبه علما فأنزل الله هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن هنا قال الحسن اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته نعم حسن قبل أن نتجاوز الصفحة لاحظوا أن الحديث هنا عندي في الطبعة المحققة عندي ما أدني اللي معكم هذه النصفة حينما قال الحاكم عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفحة فالحديث ينتهي بنهاية الآية فاتبعوني يحبوكم الله لأنه عندي ما وضع قوس واضح القوس في آخر السطر ما هو واضح يعني جاءت, جاءت العجو في الآية آل عمغان حاصلة بين نهاية الحديث وبين القوس فالقوس يبدأ بنهاية الآية الحديث يبدأ ين ينتهي بنهاية الآية نعم وسئل ذنون متى أحب ربي قال إذا كان ما يضغضه عندك أمر من الصبر وقال بشه بن بن السري ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك وقال أبو يعقوب النهر جوري كل من ادعى محبة الله عز وجل ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطل وقال رويم المحبة الموافقة في كل الأحوال وقال يحيى بن معاد ليس بصدق من ادعى محبة الله ولم يحفظ, ولم يحفظ حدوده نعم هذا معلوم بالفطر والقول وبدائه الأمور حتى عند عامة الناس وعند أجهل الجاهلين في الخلق اليوم يعني أنه أن الناس كلهم يفهمون أن مقتضى المحبة الاتباع وعدم أنف وأن الإنسان لو دعا ولله مثل أعلى محبة إنسان آخر ثم هو يرتكب ما يؤذيه يخالف ما يسعده إلى آخره فإنه بذلك يكذب عمله قوله ودعواه فهذه بدهية عند أصحاب الفطر فكيف يتعامل مع الله عز وجل؟ هذا من باب أولى بأن نقول إن من ادعى محبة الله ولم يتبع شرع الله ويرتكب ما ينهى الله عنه ويخل فيما وجب الله هذا دليل عدم صدقه في ولذلك من موازين اللي قررها السلف أن المحبة تتفاوت المحبة تتفاوت في قلوب العباد ولذلك أيضا يتفاوت الولا والفراء والحب البغض بقدر مصداق ذلك من أحوال القلب والأعمال الجوال فالإنسان إذا ادعى محبة الله فإن صدقت أقواله هذا القول هذا الدعوة فهو صادق وإن كذبت أفعاله وأحواله ما قاله فهو كاذب وإن وجد هذا ولكن فيوجد عنه من نسبة الدعوة بقدر العمل لقدر الواقع نسبة من الدعوة لقدر الواقع فإن بالغ في دعوة المحبة وهو مخل بملوازمها فهو بذلك يعني وقع في الخل وإن اضطربت الأمر على وجه كامل فهو كاذب إلى آخرة أقول هذا فيما بين الخلق فكيف أنه فيما بينهم وبين ربهم عز وجل هذا الباب أولى أن يعلم بالضرورة أن دعوة المحبة لابد أن يلزم منها نصداق ذلك في ما يصدر عن الإنسان سواء ما بينه وبين ربه أو ما بينه وبين الخلق أو في أعمالها الظاهرة التي بين هذا وذاك. نعم حسن الله إليك شيخ نعم لحالة السابقة رقم اثنين رقم اثنين حديث لا لا لإحالة رقم اثنين يبدو أن الإحالة ها غير صحيح وضعها هنا لأنها من مقول الحسن الحسن في الأسفل من رجعت شيخف طبري الحديث لا موجود في قول الحسن في الأسفل الإحالة رقم واحد هي التي للحديث وضعها قال في صحيح واي mais وضع رقم واحد نعم. يعني هو وضع الإحالة قبل نهاية الحديث الحديث اللي عن عائشة الذي هو حديث ضعيف ثم بعد ذلك وضع رقم ثنين رقم ثنين ليس في مكانه قصدك نعم عند الآية الأخرى نعم رقم ثنين هو في كلام الحسن في كلام الحسن رواه بن جريل في تفسيره نعم أنت رجعت لنقل ابو عمر نعم النقل بعد فاتبعوني في الله الآية الأخرى اللي في الآية نعم رقم ثنين نعم. لن حتى مكتوب خير. رواه ابن جريح لتفسير نعم في آخرها مكروع عن العباد مصور عن الحسن إينا. حديثنا ما في الحسن لكن أيضا فيه كلامهم وإن هنا قال الحسن إنك تعلم لم تحب الله حتى كلام آخر للحسن وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل أيمان العبد بذلك ظاهرا وباطلا هذا كله باستصحاب الضرورات والوازن يا أخوان وقلت لكم السبب يعني أنه الآن الناس اختلت نهجهم في الاستدلال بعض الناس يظن أنه في هذا حصرت دير والإيمان في الأعطاء والمنع والبغض والحب نعم هذه يعني لكن هل يعقل أن يكون أنسا أعطى لله ومنع لله وحب لله وابغض لله وهو لا يعمل بأركان الإسلام وأركان الإيمان هل يعقل؟ لا يعقل إذن هذه أمور يعني تعتبر من الضرورات المفهو أو من المعلوم بالضرورة لماذا نقول هذا؟ لأنه في نزعة الآن تخفف من الدين أو نزعة انفلات من الدين بسبب التمسك مثل هذه النصوص من غير الجاعها إلى طواعد الاستدلال وإلى منهج تفسير النصوص ورد بعضها إلى بعض بعضهم يقول مدام الأمر كذلك أنا يكفيني أنه يكون عندي هذا يعني هذا القلب الذي يتميز في أن يعطي لله ويمنع لله ولو أني فعلت فعلت من الكبائر والفواحش إلى آخر هذا لا يمكن لأنه لا يمكن أن يستكمل أن يعطي لله ويمنع لله ويحب في الله ويبغض في الله إلا وقد استكمل مسلمات الدين وقواعد الدين الأخرى هذا نسميه من المعلوم بالضرورة كما قولنا مسلم, مسلم بل في قول الله عز وجل فيما حكاه عن في حديث الولائة وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبِ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخر الحديث يعني بعض جهلة العباد الأوائل وبعض جهلة الصوفية يتركون فرائض الدين يتركون فرائض الدين ويعملون بالنوافل ويستدلون بماذا هذا الحديث لماذا لأنه مصص حفظ منهج الاستدلال وهو أنه من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن يكون الولي لله عز وجل يتعبد الله بالنوافل إلا وقد أقام الفرائض أما يقلب المفاهيم هكذا فهذا نوع من التفسير الباطن الخبيث الذي أفسد فيه زنادق الدين وجعلوا قلوب الغوغة والعامة تتعلق بمثل هذه النصوص دون ردها إلى قواعد الدين الأخرى فصارد الواحد منهم يتعبد بما يسميه الحب وينفلت من الشريعة يتعبد بالخوف وينفلت من الدين يتعبد بالرجاء وينفلت من باقي الأمور يتعبد بشيء من العبادات ويترف الواجبات القطعية الأخرى يتعبد لله بغير علم ولا فقه يستحل المحرمات والفواحش بسبب تمسكه بأمر سميه قلبي أو احوال قلبي لانه يعلم انه لا يمكن ان يجب ان يعلم انه لا يمكن ان يكون هذا الا بذلك اذا هنا لا يمكن ان تتحقق هذه المعاني التي أشار اليها الحديث وهو حديث حسن لا يمكن ان تتحقق الا باقامه الفرائض الاخرى التي تسبقها قلبية أو عملية وهذا من يسمى من المعلوم بالضرورة أو مسلمات الدين نعم ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح فإذا كان القلب صالحا ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله فسارعت إلى ما فيه رضا وكفت عما يكرهه وعما يخشى أن يكون مما يكرهه وإن لم يتيقن ذلك قال الحسن ما نظرت ببخري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت طبعا الحقيقة مثل هذا الكلام أيضا وكثير منه ألسنة السلس يقصدون به الغالب أو المهام الأمور يعني ممكن يأتي إنسان ويكون صادق إنه لا يعقل أن الإنسان يعني يضبط جميع حركاته بعضها أحيان يكون لا إرادي بعضها يكون عن سهو غفله والإنسان معرض للسهو والغفله والنسيان فكيفما يقول إيش ما استثناء إلا ما نسيه أو لماذا لأنهم أي العرب في ذلك الوقت نظرا ل يعني فقرهم للعربية وإدراكهم للمعاني المجملة والتفريق بين المجمل والمفصل وبينهم يعني يدركون أنهم يقصد بذلك الأمور المهمة ما نظرت البصر أحيانا بصره يقع من غير إرادة ولسانه أحيانا يتكلم بكلام لا يقصده فتأتي زلة اللسان ومن يدعى أنه معصوه تأتي على لسان زلة وكذلك اليد قد تمتد أحيانا من غير تفكير أو بتفكير خاطئ والقدم كذلك إنما قصده فيما يتعلق بإرادته في الأمور المهمة أو غالب الأمور والحكم على الأغلب وإن كان قال ما نظرت كانه يقول ما نظرت نظرة مقصودة نظرة هامة مهمة نظرة ذات بال إلا بكذا وكذا نعم وقال محمد بن الفضل البلخي ما خطوت منذ أربعين سنة خطوة لغير الله عز وجل وقيل لداود الطائي لو تنحيت من الظل إلى الشمس فقال هذه خطى لا أدري كيف تكتب فهؤلاء القوم نعم هذا أيضا مما سبق يعني قوله هنا ما خطوتمذ أربعين سنة خطوة لغير الله قد من الله يسدده ويكرمه نعم لكن لا, يمكن لا يجوز أن يكون هذا على سبيل الغرور ويجعله إن ما قصد به يمكن مهما ما ما قلناه في القلام السابق إنه خطوة ذات في أمر عظيم ما خطى في أمر كبير مهم لغير الله عز وجل وإلا فهذا نوع أيضا من المبالغة قد يكون في تزكية في الظاهر لا ينبغي يقع فيها العابد وإذا أحسن الظن وهو الواجب فيكون قصده بذلك الترغيب والأمر بالخير والحث عليه وقصده الغالب أو كما قلت أيضا الأمور الهامة في الحياة وكذلك قول الآخر دواظ الطائب لو تنحيت من الظل إلى الشمس هذا فيه نوعا من المبالغة أو ما سواه سماه الإمام أحمد وساوس وخطرات الإمام أحمد سمى هذه الأمور تخرج عن عباد وساوس وخطرات يقول ما تنحيت من الظل إلى الشمس قال لو تنحيت من الظل إلى الشمس إلى آخره يعني هذا يقول لماذا لو قال هذه الخطأ لا أدري كيف تكتب هذا فيه نوع من يعني ممكن نسميه يعني إذا, إذا حسن الظن ما نقول وسواس ممكن نسميه تكلف في الدين يعني صعب مثل هؤلاء نتهمهم أعظم من مجرد أن يكون تكلف وإن كان عن اجتهاد فهو اجتهاد الخاطئ يعني فهؤلاء القوم لما صلحت قلبهم يبقى في إرادة لغير الله عز وجل صلحت جواركهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه والله تعالى أهتم يقول بعض الناس من يكون في ظاهره بعض النقص والتقصير في السنة يقول إذا نصف فشار إلى قلبه هذا ظن سبق مثله فهل في شبه من أرم الأهم الأرجاء لا الأمر أعظم من ذلك نعم قد يكون في شبه من غلاة المرجئة الذي لا يعول على الأعمال ويدعي أن صلاح القلب يكفي هذا هو الأرجاء الغالي يقول هذا عن, عن قوله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من علمي إلا قليلا يقول ما هو العلم المقصود؟ يعني الذي عناه الله عز بهذه الآية العلم هو كل ما يتعلق بالمعلومات أو غير المعلومات من الأمور التي جاء العلم بها في الغيب فالعلم بالنسبة للإنسان علما علم مكتسب يكتسبه الإنسان بالتلقي عن الآخرين يكتسبه بالحواس بالرؤية البصر السمع الذوق بالتجارب الفلسية فالعلوم الطبيعية والعلوم العلوم الإنسانية هو العلوم التعلق بما يحث بالإنسان من معلومات سواء من اختراعه أو من اختراع غيره أو نحو ذلك هذا علم مكتسف وهو قليل جدا بإزاء ما لا يعلمه الإنسان والعلم الثاني علم لا يقوم إلا على التلقي عن مصادر الغيب لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تحصيله إلا بالوحي لا يمكن تحصيله إلا بالوحي كما يتعلق بتفاصيل اسماء الله عز وجل وصفاته وفعاله خاصة الذاتية والفعلية التي لم نعرفها إلا بالخبر وما يتعلق أيضا بالغيبيات المستقبلية كأشراط الساعة يتعلق بأحوال البعث والنشور وحوال القيامة ما يتعلق باخبار السماء أخبار الملائكة أخبار الأمم السابقة التي لم ترد في كتب التاريخ وجاءت في الكتاب والسنة هذه كلها لا سبيل إلى العلم بها إلا بالتنطي عن الواحد وهذه ألبها قليلة ما أطلع الله العباد عليه قليل جدا بأزاء ما لم يطلعهم عليه وعلى هذا فإن قوله عز وجل ما أوتيتم من العلم لقليل يدل على الناس أوتوا عين أوتوا من قبل التلقي عن الوحي وأوتوا من قبل ما أعطاهم الله عز وجل من وسائل العلم ومع ذلك هذا قليل جدا بأزاء ما لم يعلموه هذا يقول هل شرع من قبلنا هل هو شرع لنا وهل يوجد في شرعنا قبل العبادات والعمال فاضلة ما استحب العمل به ولم يرد في شرعنا الدلالة عليه هذا سؤال وجيه هذا يرجع إلى القاعدة الصورية والقواعد الأصولية ليست كلها واقعية كثير منها أشبه بالمثالي. ما أقول كلها نعم في القواعد الصورية واقعية تتعلق بعلاج مسائل العلم وطرائق الاجتهاد إلى قواعد الفقه وقواعد العلم الشرعي وغيره فهذه مفيده وهي مما يضبط للإنسان علمه واجتهاده واستدلاله لكن ليس كل ما فيها يكون على درجة واحدة من الأهمية فشرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا هذه مسألة أخلف فيها كثير وهي أيضا كلمة مجملة ما المقصود بشرع من قبلنا وما مقصود بأن يكون شرع لنا أما أن يتصور أن في الإسلام أمر من الأمور يعني لم يرد به دليل أو لم يندرج تحت القواعد التي جاء بها الإسلام فهذا لا يتصور اطلاقا لأنه تنافي مع كمال الدين الله عز وجل أكمل الدين وختم النفوه بمحمد صلى الله عليه وسلم فالدين كامل ولا شك ولا يمكن يوجد كلية ولا قاعدة ولا جزئية ولا فرعية ليس لها حكم في الدين إذن ما فائدة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو لا هذه ما لا فائدة إلا من وجهنا الوجه الأول أن شرائع من قبلنا في بعض أصولها أقصد شرع الأصول للأحكام توافق شرعنا فهذه الموافقة قد يقال أنها امتداد للتشريع يعني مثلا تحريم الكلم تحريم الخيانة تحريم الغدع تحريم الربع تحريم الزنا ونحو ذلك من المحرمات الكبرى هذه جميع الشراء وهي في شرع قبلنا وفي شرعنا وعلى هذا فالقاعدة ليست مسلمة على الاطلاق يعني إنما مسلمة في جزيات ولو سلمت في بعض جزياتها فإن فإنها ليس لها تطبيقات إلا نادر أعني إنه قد يغفل أناسا من المسلمين في بلاد النائية مثلا أو في مسألة لا يتفار فيها أهل العلم قد تخفى عليهم مسألة ويجدون في فيها في حكم من قبلنا حكما بينا فهذا إذا ما تعرض مع قواعد الشرع قد يأخذ به بعض المجتهدين مع أن لا نعلم هل يكون من المنسوخ أو مما قدل أو مما غير من الدين لا نعلم ليس أعداد على سبيل اللقين فعلى هذا هذه مسائل نادرة والنادر لا حكم له أيضا من المسائل الممكن أن ترد أن المقصود بشرع من قبلنا يعني في القواعد والأصول الاجتهادية لا في المفردات والجزيات فهناك كثير من المقواعد تتشابه وإن كان كما قلت الأمر لا يتصور أن يوجد فيه هناك من الاحكام ما لا يكون للاسلام فيه رايا حكم فنضطر إلى شرائع من قبل لانها دخلها التحريف والتبديل ونسخت فعلى هذا القاعده في الحقيقة ليست عمليه وليست من يعني مما تتعلق به يتعلق به العامه انما هي من القواعد التي قد يحتاجها بعض العلماء في مسائل نادرة جدا ومع ذلك هي محل خلاف الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثة قل ندي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم احسنوا مسلم لا يشل الشيخ شارح سيذكر معنى النصيحه لكنه في مواضع مواضع متفرقه وبتفسيرات ايضا اشبه بالتفسيرات الجزئيه ولذلك ينبغي ان نقف عند مفهوم النصيحة في هذا الحديث وأيضا في كثير من الحديث في أكثر النصوص التي ورد فيها الحث على النصيحة أو بيان منزلتها من الدين يقصد فيها غير ما يفهمه كثير من الناس كثير من الناس يفهم أن النصيحة هي أشبه بالموعظة أو الإنكار العارض أو الأمر المعروف العارض الذي يكون من نوافل الدين أو من الواجبات واجبات الكفاية أو نحو ذلك وفي الحق أن النصيحة هنا كما وردت في هذا الحديث في الحديث أخرى سيذكر منها الشيخ نماذج تعني ما هو أعظم من ذلك ولذلك وصفها بأنها الدين الدين النصيح وهذا يعني أن معاني الدين اجتمعت في لازم كبير وهو النصيحة وأن النصيحة من لوازم الدين فالمقصود إذن بالنصيحة بذل الجهد هذا معنى النصح النصح هو بذل الجهد في الاعتقاد والقول والعمل لكل ما تحق له النصيحة مع إخلاص النية والاستقامة مع إخلاص النية والاستقامة لأن بذل الجهد قد يكون من كثيرين حتى من بعض المنافقين ومن بعض من لهم أغراب دنيوية ومن بعض الذين يعني يتزلفون للعباد إلى آخر هؤلاء قد يبدلون النصح يعني الجهد قصدي قد يبدلون الجهد لكن هل هم نصحة؟ لا لأنه قد اختل إما الإخلاص وإما الاستقام قد يبدل كثير من المسلمين جهده فيظهر وكأنه ناصح لكن من غير نية خالصة فهذا ما بذل النصحة وفريق آخر بالعكس أيضا قد يكون يبذل جهده ومهجته ونيته صادقة لكن على غير شراء وعلى غير ذي كأصحاب البدع والأهواء أصحاب البدع خاصة تجد لهم من الجهود ما يحتقر يعني كثير من المسلمين عمله إزاء عملهم لكن على غير دين على غير شرع أو على غير ما شرع الله لا بد في تحقيق النصيحة التي أمر الله بها وهي بابل الجهد اعتقادا وقولا وعملا فيما تجب له النصيحة مما ذكره الله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني الكبار مع إخلاص النية والاستقامة والنصيحة لله عز وجل هي أعظم النصيحة ولكتابه لأنه كلام الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ والذي طاعته طاعت طاعة لله ولأمة المسلمين لأن مصالح المسلمين منوطة بهم أبرار كانوا في الجارة ولعامتهم لأن المسلم لا بد أن يكون له في قلبه شعور بحقوق إخوانه وهذا أمر يغفل عنه كثير من المسلمين اليوم لا بد أن يوجد مع أدنى ذرة من الإيمان شيء من الشعور بحقوق المسلمين هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء, عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قد روي عن سهيل وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الترمذي من هذا الوجه فمن العلماء من صححه من الطريقين جميعا ومنهم من قال إن الصحيح حديث تميم والإسناد الآخر وهم وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وثوبان وابن عباس وغيرهم وقد ذكرنا في أول الكتاب عن أبي داود أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه ترتيب ترتيبه دليل على أهميته يعني الشيخ تعرفون في هذه ال 40 و 50 اختار فيها الجوامع الاحاديث التي تجمع اصول الدين في الاعتقاد والقول والعمل وقواعد الدين ومباديه ومصالحه العظمى جمعها في هذا الخمسين 50 حديثا اللي هي طبعا الجامع النووي اللي هي ال ثم اضاف اضاف يضاف اليها 10 فكونه وضعه وجعله بعد الاحاديث السابقه اي ترتيبه السابع يدل على أنه يأخذ هذا الاعتبار في الترتيب نعم وقال الحافظ،, وقال الحافظ أبو نعيم هذا حديث له شأن ذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين وخرج الطبراني من حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمسي ويصبح ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم وخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب ما تعبدني به عبد النصح لي وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموماً وفي بعضها النصح لولاة أمورهم وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم فأما الأول وهو النصح للمسلمين عموما ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفي صحيح مسلم عن أبي فريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المؤمن على المؤمن ست فذكر منها وإذا استنصحك فانصح له وروي هذا الحديث من وجوه أخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وفي المسند وغيره عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف من من ثلاثا لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين وقد روى, هذه وقد روى هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقد روي حديث أبي سعيد بلفظ آخر خرجه الدار قطني في الأقراج بإسناد جيد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وفي الصحيحين عن معطل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة قد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام نعم لحظة أبو عمر هذه النصوص كلها تدل على أن النصيحة متبادلة مد بين عموم المسلمين وبين خاصتهم فالخاصة كل من لأله الله أمر المسلمين وهذا أي المفهوم العام هو اللي تدل عليه نصوص أخرى أن أئمة المسلمين يدخل فيها كل من له ولاية ليس السلطان فقط لكن على رأسنا السلطان فالعلماء وطلاب العيم والدعاة وأهل الرأي والمشهورة في الأمة والأمراء وشيوخ العشائر وكل من له شأن ولو لم يكن صالحا فهو من أئمة المسلمين ما دام يأتمر بأمره ويتبعه في آم من المسلمين على أي وجه كان في التبعية لا بد من اعتبار نصيحته لأن نصيحته نصيحة لمن تحته ونصيحة للمسلمين لأن له شأن في المسلمين وليلز من يكون من له شأن من الأبرار لأن الله عز وجل ابتلى هذه الأمة بأن يكون لغير الأبرار من له حل وعقد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم جامل أو, أو راعى المؤلف قلوبه وجعل لهم شيء من التأليف والاعتبار لأن لهم أثر في, جمهور أو في طوائف من الأمة وهم أتباعهم أي كانت التبعية والتبعية في عصرنا الآن تختلف يعني التبعية صارت إضافة إلى أنها لا تزال على القبائل والعشائر والأمراء والسلاطين والمسؤولين الذين دخلوا في الادارات والوزارات وغير ذلك فكذلك الآن صارت التبعية لها وجوه أخرى من التلمذاه والتحذبات والتيارات هذه وإن كنا نرى أنها خلاف السنة إلا أنها عندما نريد أن نجمع كلمة, كلمة المسلمين على المصالح العظمى ندرى عنهم الفتن فلاود من اعتبار الطوائف واعتبار التيارات لا الرضا بما هي عليه لكن أيضا تحقيق النصيحة لهم وجمع يعني شمل المسلمين على المبادئ العامة ولا يعني ذلك عدم استصلحهم يستصلحوا ويناصحوا وتنكر البدع وتنكر المفاسد ولا يفرط بالأصول الكبرى التي تجمع الكلمة فالمداراة معتبرة المداراة للمداهنة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم كان يداري أناس من أهل الفسق والفجور أو يداري أناس لم يتمكن الدين من قلوبهم كما كما في مؤلفة قلوبهم لما دارهم تحقيقا للنصيح النصيحة ولذلك النصيحة متبادلة كما أنه يجب على الوالي أن ينصح للأمة يجب على الأمة أن تنصح للوالي هذا الأمر الآخر وهو فرعا عن هذا هو أن النصيح لمن والله الله أمر المسلمين تبعا لهذه النصوص ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وإمة السلف أصل من الأصول الكبرى التي يفارق فيها أهل السنة أهل عموما عموم أهل الأهواء من الفرق وأصحاب التوجهات والحزبيات وأصحاب التيارات لا يحققون هذا الأصل وتجد ما تميز بها أهل السنة على مدار التاريخ ولذلك المنافقون من أهل الأهواء يصفون أهل السنة بالعمالة يظنون أن الدعاء الولاة الأمر وننصح لهم مداهنة وأنها ضعف وخور أو أنها حفاظ على المصالح الشخصية وطعنوا في ذمة السلام والله حسيبه أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي لتسجيلات الراية الإسلامية الرياضي هاتف رقم 49-119-855 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته